من السماء إياية فظلت عناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهمون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 نيئ القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال ربي ان ياخاف ان يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطق لسانى فارسل لها هارون ولهم علي ذنب ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 قال رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِرِّينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ الْآفَاقِ الْأُولَى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 119. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين 111. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 112. ونزع يده فإذا هي بيضاء حاضرين قال للملائ حوله ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجهي وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هلنتم يَجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيَّنَ لَنَا لَأَجْرَنَ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا 117. فقالوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 118. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون 119. فألقي السحرة ساجدين 110. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالَا آممَل تُم لَهُ قبلَلَ أَنا ذَنَ لَكُم إِهُ لَكَبيركُم الذيذعَنْ لَكُمُ السِح فَل سَوْفَةَ عَلَمون لَأقَطِّعَأَدَكُمْ وَأَجُلَكُم مِن خلِلَافِون وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمُ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 وَوْ حن إلَ مسَ أَمِسِ بِعِبَادَ إكُم مُتَّبَعُون فَأَرسَلَفِ الرعونُ فيِيمَد إِ حشررين إهَا أُل قالَلِلونَوإِهُم لَنَا لَغَِظُونَ وَإِن للَ جَمعٌ حَذِرُون فَأخُرَ جنَاهُم مِن جَن النَّاتِمُ وَعيونم كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوت العظيم وأزلفنا ثم ملاخرين وأنجينا موسى ومن معه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 ق أَفَرَعتُم مَّ كُتُمْ تَعبُدونَ أَتُم مَأَبَ أُكُم لَ قُدَمونَ فَإِنهُم عدُوللي إِلَّا رَبَّ الْ العالممِينَ الذي خَلَقَالِييفَهُ يَهْدين وََّذ هو يُطعمُني وَيَصْطينِ وَإذاَا مَ رِضْتُ فَهُو يشفين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 وَُزْلِفَة الجََّةُ للِمُتَّقين وَبُرّزَةٍ جَحيم للِغاَاوين وَقلَ لَهُ أَنَ مَاكُ تُم تَعبُدونَ مِن دُون الل هل يَصرونَكُمُ أَوْ يَ تَكُبُّ كِبُّ فِيها هُمُ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إلا فمَا لنا مِن شَافِرينَ وَنَا صَديقٍ حَمم فَلََّ لناَا كَرَّّةً فَنَكونَ مِنَ المُومنين إِ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكْتَرهُم مُمِنين وَإَِّ رَبكَ َهَُ العزيِيز الرَّحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَّهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ لَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنومن لك واتبعك لارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما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 فَأَن جَيْنَاهُ مََّ هُ فِيفُلكِمَشعُون ثَُّ أَغرَقُناَا بعدَعْدُ الْ الباقين إِ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكْتَرهُم مُ مِنين وَإَِّ رَبَّكَ لََ العزيِيز الرَّحيين يَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أتبنون بكل ريع ناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذين أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ لَّا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن إِنَّ جَنَّتِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ۚ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فرهي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 انت الا بشر مثلنا ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنتم من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فان ياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ذَهَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ لَا تَعْتَدُوا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ جُزْءٍ إِنْ جُزْئَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلَٰنتم قَوْمٌ عَادٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا قَالُوا إِنَّا لَعَمَرُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرّنَا لَخَرِين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا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 لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالخصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ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 آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض لعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين وذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرووا العذاب لليما فلاتيهم برتتوا وهم لا يشعرون فياتيهم برتتوا وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون اف بعذابنا يستعجلون أَفَرَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثم جاءهم, ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ لَّا هَامِدِينَ ذِكْرُونَ بِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَلَى السَّمْعِ لَمَعْذُونُونَ فلَا تَدْع مَعَ اللله لَ هَن خَرَ فَتَكونَ مِنْ الْ المُعَذَّبين وَأَذِرعَشيرَةَكَ لَ قرَبينَ وَخْفِضْ جَناحَكَ لِمناتَّبَعكَ مِنَ المُومنين فإِنَّ صَووكَ فَقُلّ بَرين أُم مِمَّا تَعمللون